وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شعود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد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 إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الوذود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من وراء يط بل هو قران مجيد في لوح محفوظ